فقال الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم وقيده يا أيها الذين آمنوا فقال الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم أشغل أمي محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة كنوار أما بعد ولن نذكركم بآكة السنن في ليلة الجمعة هي الاكثار من الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع المحاضرة الخميسة من محاضرات منهج الشافعي في العقيدة كنا فضلنا قد انتهينا في المحاضرة الصديقة من الكلام عن مسألة القبور وبناء المساجد عن القبور وذكرنا منهج إمامنا عمى الله الشافعي في ذلك وأنه رحمه الله قوله هو الذي عليه قول عامة السلف. من حرمة بناء المساجد على القبور علمنا أن الإمام رحمه الله يستغذي لفظ الكراهه وهي عنده على التحريم لا كما عفقته كثير من المتأخرين اليوم إن شاء الله نتحدث أيضا عن مسألة مهمة لها علاقة بمسألة التوحيد وهي مسألة الحارث بغير الله عز وجل مسألة الحارث بغير الله نذكر في هذه المخابرة أربعة محاول المحور الأول الذي نتكلم عنه هو أننا نذكر اولا قول إمامنا محمد الله الإمام الشافعي في مسألة الحرب غير لا وقوله في هذه المسألة المحور الثاني الحكم الشرعي مسألة الحالف بغير الله المحور الثالث ذلك شبهات حول مسألة الحالف بغير الله المحور الرابع هو بيان سبب غلط المتاخرين على أئماتهم في مسألة الحلب الغالبية نبدأ أولاً ونذكر قول إمامنا إمام الشافعي في هذه المسألة قال الشافعي كما نقل ذلك عنه الإمام البيهقي قال نعم الشافعي رحمه الله من حنف بالله أو باسم من اسماء الله عز وجل فحنف فعليه الكفاره قال فمن حنف بشيء غير الله عز وجل مثل أن يقول مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا قال فحنث فلا كفاره عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا, لا كفارة عليه ثم قال رحمه الله وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله انهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت وكذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبي، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم انا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم؟ فقال عمر والله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وقال الشافعي فكل من حلف بغير الله كرهت له. وخشيته عليه أن تكون يمين معصيا وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان طاعة لله مثل البيعة على الجهاد هذا هو نص كلام آه كلام, آه كلام إمامنا الشافعي رحمه الله في هذه المسألة مثلا بشيء من الإجاز نتحدث عن هذه الأسطور التي في كلام الشافعي ثم نبدأ في بحثنا المتعلق بهذه المسألة. أولاً يقول الشافعي وكلامه في فوائد مهمة نذكرها بين طيات هذه الأسطر. فهو يقول رحمه الله من حلف بالله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله. الفائدة الأولى هنا. أن المشروع في القسم واليمين أن يكون بالله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقوله صلى الله عليه وسلم من حالث بغير الله إذن هذا يدل على مشروعية الجواز على مشروعية الحالث بالله ويدخل في الحالث بالله ان نقسم بالله أو باسم من أسماء الله او بصفة من صفات الله وهذا الذي نص عليه إمامنا فقال رحمه الله بهذا الكلام الذي ذكرناه لكم قال رحمه الله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فهذا يظل على جواز الحنف بإلا أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لأن هذه الأسماء وهذه صفات ماذا بقى للسنة أنها ليست غير الله بل هي لله ولله الأسماء الحسنى هذا بخلاف من من أهل البدع الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله جل. أما آل السنة فقالوا أسماء الله منه ليست غايره، وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله من حلف بغير الله دل على مشروعية الحلف بالله ويدخل في الحلف بالله أن نقسم بأسمائه، بصفاته، بأفعاله. لذا نرى إبليس أفقه من هؤلاء المبتدعه فابليس قال وعزتي كان أغوينهم أجمعين فهو يقسم بصفة من صفات الله صفات العزة فاعلم أن العزة أن العزة صفة لله عز وجل لذا لما اختار أن يقسم لذا لما اختار أن يقسم أقسم بعزه الله فقال وعزتك كه لاغوينا اجمعين حاضر اسئله الحلف بالصفات الخبريه حاضر نجي معنا حاضر اذا يشرع القسم ب بالله او باسم من أسمائه من قال أقسم بالرحيم الغفور بالواحد الأحد، فيوقس بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كما فعل إبليس وكذلك فعل أيوب عليه السلام لما كان قام يغتسل فخر عليه رجلا من جراد فقام يحشى من هذا الجراد فقال له ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلا وعزتك فأقسم بصفة من صفات الله. صفات العزة صفات ذاتية. فيشرع القسم بالصفات الذاتية وكذلك الصفات الفعلية التي ثبتت الله كضحكه كنزوله ككلامه وكلام الله وعامة المسلمين يقصبون بالقرآن وكذلك المصحف القسم المصحف يجوز لأن الذي يقسم المصحف بالطبع ولم يقصد الورق وللجلدة التي حول المصحف إنما قال ذلك لأنه اختار أمراً معظمًا وهو كلام الله عزّ جل اختار كلام الله القسم بال بالقرآن بكلام الله بالمصحف وكذلك يشرع القسم بصفات الخبرية لأنها صفات الله عزّ جل يدل على ذلك هو مشروعية السؤال بوجه الله من سألكم بوجه الله فأعطوه من سألكم وينزله من تحت مسألة السؤال بوجه الله القسم بوجه الله فكذلك يشرع القسم بأفعال الله كان من قسمه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب كان أيضا يقول وذلك نفس اليد من صفات الله أنه مالك للأنفس إذن حينما نقول كما قال إمامنا يشرع نذكر نص كلامه قال من حنف بالله أو باسم من أسماء الله فحنفف عليه الكفار بمعنى أن القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته هذا يمين منعقدة انعقدت من أقسم بالله أو باسم من أسمائه أو فعل من أفعاله فحنث، ما معنى حنس ها فعل خلاف ما أقسم عليه قال فهذا عليه كفار كفار اليمين وهذا يدل على أن القسم بالله أو باسم من أسمائه هذا يمين منعقدة يلزمها الكفارة إذا حنس لا لعن حنث فعلى خلاف ما اقسم عليه اقسم الا يذهب الى فلان فذهب عليه كفاره كما ذكرنا من قبل ان الكفاره له أن قبل أن أن وليت لو, وليت لو ان يخرجها قبل ان يحنث او بعد ان يحنث وليس لا وليس لا ان يخرجها قبل ان يقسم لما ها تذكرون القاعده تقديم الشيء على سببه تقديم الشيء على شرطه جائز وعلى سببه غير جائب لان اليمين من اقسم على شيء بعينه فحنث فعليه فوق فهنا سبب الكفارة الكفارة لا سبب ولا شرط ها سببها اليمين على السرعة كذا من مرة ثانية الكفار كفرت الأيمان لها سبب ولا ك ولا شرط سببها هو انعقاد عقاد شرطها هو الحنس فيشرع تقديم الكفارة على الحنف ولا يشرع أن تقدم على اليمين، بمعنى الذي يقسم على شيء أراد أن يحلف فله أن يكفر قبل حنفي أو بعد حنف، لكن ليس له أن يكفر عن يمين هو لن يقسمها بعد. نعود مرة أخرى إلى قول إمامنا رحمه الله، يقول ومن حلف بشيء غير الله. عذراجًا مثل أن يقول مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي قال فلا فحنف فلك فاض عليه وهذا أمرهم جدا بمعنى إيه بمعنى أن القاسم بغير الله مع حرمته وستأتي مسألة في تفصيل ذلك أنه شرك وأكبر من الكبائر فهذا لا يعاقب القسم بغير الله من أخسم بأبي بالكعبة بمخلوق فالقسم بالمخلوق هذا قسم شركي وهو لا ينعقد لا تزمى عليه كفارة فمن حلف مثلا مثلا بالكعبة ألا يذهب إلى أخي مثلا فهنا نقول إذا أردت أن تحمس فتذهب إلى أخيك فليس عليك كفارة لماذا هل لأن هذا أمر هين ويمر؟ لا بالطبع لا هذا شرك عليك أن تستقف تقول لا إله إلا الله ولكن القسم بغير الله لا تنبني عليه الكفارة لأنه لم ينعقد أصلا إذا نصلق بين النوعين بين القسمين بين اليمينين نقول نعم القسم قوله تعالى وَاحْفَظُ أَيْمَنَكُمْ الأصل أن الإنسان لا يقسم كما في الحديث أن أبو بكر لما رأى هؤلاء وأولها في حضرة النبي صلى الله وسلم أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم له لا تقسم الأصل وحفظ إمامكم الأصل أن الإنسان لا يقسم إلا إذا كان أمر يحتاج إلى ذلك لا نقول ضرورة لكن نقول أمر الاحتجاج الأصل وحفظ إمامكم لأن لا يقسمنا قسم هذا تراه يكسر من الكفار إما يقع بين خطرين إما أنه يكسر كثيرا وهذا يشق عليه إما ترى لكسرت أيمانه لا يترسر فيقول هذا في رقابتي عند عند ربه حزناً فالأسف والفالأسف قالوا تعالى ماشينا للأسف أننا متعب اليوم فسامحونا على ال... لو كان في بطي في الحديث نبقول الاصل هو الحب والايمان واحفظ ايمانكم الانسان لا يكسر من الايه وهذا مذكور في شرع الله في كتاب الله ولا تصع كل حلاس ما حلاس مبالغه في كثره القسم، هذا امر يعني ايه لأن الذي يكثر من القسم ترى ولبالما يعني يخالف ما يختم عليه واحتاج إلى الكفارة فيتغفل عن الكفارة فيلقى في ربه بمثل هذه الأمور إذن بنقول إذن بنقول أن القسم كما ذكره إمامنا رحمه الله بين قسم منعقد والقسم بالله أو باسم من أثنائه فهذا عليه كفارة لمن حنث أما القسم النوع الثاني فهذا القسم الذي يكون بغير الله فهذا انحنف لك كفارة عليه ولكن عليه كما ساء في الأدلة أن يقول لا إله قال اليمين الشفعي رحمه الله وكل يمين بغير الله فهي مكروهة وذكرنا لو تذكروا في المحاضرة السابقة لما قال الشفعي أكره البناء المزيد عن قبر قد يعلط من بضاعته في العلم مزجان يظن أن الكراهة عند الشفعي هي على مصطلح المتأخرين الذين علطوا الكراهة بكراهة تنزهية ولكن هذا غلط فاحش وهذا أدى إلى يعني عدم فهم عبارات المتقدمين وعبارات الأئمة عدم فهم عباراتهم ومصطلحاتهم أدى إلى غلط فاحش في التطبيقات لأن الأئمة رحمه الله كانوا يتورعون عن لفظه حرام يقول تعالى ولا تقولوا لما تصفوا الفم تكونوا كذبا هذا حلال وهذا حرام لتستروا عوراتكم كذب انظر الفرق انظروا رحمكم الله بين من نعيش بين نعيش بينهم من من عمههم الجهل ظنوا من علي في كلمة حرام والتحريم وهم يعني بضاعتهم في العلم مزجاء، ومع ذلك لا يتعرضون عن التحريم وعن القول عن غير علم، ولئن المتقدمون كانوا مع علمهم ورسوخ أبائهم وعلو كعبهم كانوا لا عن كلمة حرام. هذا التوجيه الأول، التوجيه الثاني الكلمة مكروه أن هذا أن كلمة المكروه في إصلاح المتقدمين كانت تطلق على الحرام. هذا معلوم من كتاب الله لأن الله بعد أن ذكر جملة من الكبائر كالزينة الصارقة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاءة المال والذيء من ومع ذلك قال الله صلى الله عليه وسلم أن الله كره لك. فبنقول أن الشفعي هنا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة حينما يقول أكبر بناء قبوض أكره بناء المساجد عن القبور وهنا يقول من حلف غير الله كارهت له ها لا يفهم من ذلك الكراهة الكرات التنزهية التي ترقها أولى ولكن الكراهة ما ذكرنا إنما نقصد بها التحريم وإلى فنصوص الشارع ها كما سنذكرها بعد قليل على أن هذا أمر شركي فيعقل نصوص بلت على أن هذا الأمر شركي ثم يقول إما الكراهة ويقصد ذلك الكراهة هي بل الكراهة كما ذكرنا إنها تحمل على الكراهة التحليمية بل هي الشرك لأن الحلف بغير لا أكبر من الكبائر الحلف بغير لا أكبر من الكبائر لذلك يقول ابن سعود لأن أقسم بغير الله كاذبة لأن أقسم إذا بالله كاذبة أحب إلي من أن أقسم بغير الله صادق. والثاني يقول رحمه الله بن سعود رضي الله عنه يقول أخويا أن أقسم بالله كاذبة أحب إلي من أن أقسم بغير الله صادق. هنا طبعا بالطبع يعني ولن يفعل ذلك. ولكن هذا ليبين حرمة القاسم بقليلاً، يعني المتكلم قد يذكر أمراً من الزجر بمكان من من الشدة بمكان، يبين حرمة هذا الفعل كما يذكر عن شعب أنه كان يقول لا أن أزمي أحب إليه من أن أدلس، ها أو بالطبع لا يفعل ذلك ولكن يذكر أمراً يكون شائع عند الناس ليبين لهم حرمة التدلس. وكذلك هنا في قول ابن سعود الله عنه حينما يقول يالأقسم بالله كاذبا وهديه من الكلام قال أحب إلي من أن أقسم بغير الله صادقا فيريد من ذلك أن يبين أن القسم بالله كذبا هذا كبيرا أما القسم بغير الله صدقا فهذا شرك والكبير أهوى من حتى لو كان شرك أصغر حتى ولو كان شركا أصغر فالكبير أهول من الشرك إذن نعود إلى قول إمامنا حينما يقول أكره القسم بغير الله إنما يحمل عن كرها الإيه على الكراهة التحريمية وقال أيضا رحمه الله قال فكل من حالث بغير الله كريت له وخشيت عليه أن تكون عمين وعصية وأكره الايمان بالله على كل حال وأكره الأيمان بالله على كل حال بمعنى إيه؟ معنى أن الشافعي بيقول أنه يكره القسم بالله حتى لو كان بالله نعم لما لأن الله يقول واحفظوا إيمانكم وقال ذم الشارع كثرة الأيمان لأن كما أن الذي يتكلم كثيرا لابد أن يخطئ كثيرا فكذلك الذي يقسم كثيرا تراه لابد يخالف ما يقسم عليه وقال لما يكفر فيلقى في بمته دين وهي عز وجل يلقى به ربه لذلك يذكر على أبي حنيفة أنه كان يقسم كثيرا وراد أن يحبس نفسه عن القسم فأرغم نفسه أنه كلما أقسم تصدق بالنار حتى أمسك عن ذلك حتى أمسك عن ذلك إذن مما يمكن أن نلخص به كلام الشافعي رحمه الله في هذه الفقه التي نقرأ عنه البياقي في المناخات نلخص كلام الشافعي رحمه الله في مسائل الأولى هي كراهية الحلف مطلقا كان الشافعي يكره الحلف حتى لو كان بالله هذا ظل على الكتاب والسنة كما ذكرنا قليلًا ذلك المسألة الثانية. ها التي نص عليها الشافعي ان من بالله او باسم من اسماءه فهذه يمين عاقده وان حنثت فعليها كفار الامر الثالث أن الحلف بغير الله مكروه وقد عرضناكم معنى الكراهه الامر الرابع أن الذي يقسم بالله بغير الله فاحلف فلا كفار عليه لانها ليست بيمين خلاف من اقسم بالله فحنص هذا يمين معقولة وعليها كفارة يمين هذا هو ما ذكر إمامنا الشفعي في هذه المسألة ونريد أن نزيد على ذلك أن نزيد على ذلك بثمن من الأمور وهي الحكم الشرعي لمسألة الحلس بغير الله هذا أمر محرم بل أمر شركي وعندنا ذلك من كتاب ومن السلة قد قال تبارك تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وجد دلالة أن الذي يقسم بغير الله فقد جعل من أقسم به ندا لله عز وجل لأن الذي يقسم بشيء في الآغنة ما هذا الشيء إلا لأنه يعني يعظمه ويحبه ويريد أن يجزم بشيء ما، فيختار أن يقسم يعني بشيء فيه له له ما له من قدر عنده. وكذلك قال تبارك تعالى من الناس من يبتسم من دون الله أندانا يحبونهم كحب الله. وجد الدلالة أن الذي يقسم بغير الله، ما اختار هذا الشيء يقسم به؟ إلا لحبه هي إلا لحبه إيا أوضح من ذلك أيضا في السنة عند أحمد والترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وراء البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الأصل أن نحفو أيماننا واحفظوا أيمانكم ومن كان حريفا ولابد فليحرم فليقسم وليحرم بالله وكذلك في حديث أحمد البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال من حلف فقال في حلفه واللاك والعزة فليقل لا إله إلا الله إذن هنا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كسارة الحلف بغير الله. ماذا يقول يكفر يقول لا إله إلا الله لماذا اختار هذه الكلمة خاصة لأن الحالة بغير الله قد يكون ملعا لطعظيم من, من يخصم به فإذا فعل ذلك فيذكر نفسه سريعا بأنه لا معبود بحق إلا الله ولا معظم بحق إلا الله فيذكر دائما نفسه بكلمة لا إله إلا الله. وفي حديث عمر أنه كان في غازوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث قال عمر لا وأبي يقسم بأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائكم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهنا عمر يقول وكان هذا من عدد العرب. كانوا يعظمون آباءهم يعني لو نلحظ في كتاب الله دائما كثير من الناس برضو بسبب اتباع الآباء إن وجدنا آباءنا على أم إن وجدنا آباءنا على أم بل وجدنا آباءنا لها عابدون فالعرب والناس كانوا يعظمون آباء لذلك يعني حينما ننظر إلى سبب ضياع أبي طالب الله سبحانه. في فكرات الموت يقول له النبي يا عم يقول لا إله إلا الله فعنده ابن أمية يقول أترغب عن ملة أبيك عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال بل, بل أنا على ملة عبد المطلب هكذا قال يعني كلام الناس كان يضيع كثير من الناس بسبب خشة كلام الناس يقول إذا اتزنت ماذا سيقول عليني إذا فعلت هذا الامر ماذا سيقال عن كلام الناس كم ضيع من امم فهنا يعني ابو طالب ضيعه كان يخشى من كلام الناس ان يقال انه التزم بدين الاثلام وترك مله ابي ومله اجدادي فكان العرب تعظم الأباء لذلك مما ورثه أيضا بعض الصحابة كانوا يقولونه أبي كما فعل أمه فقال وسلم لا تحريف بأبائه لذلك عمر يقول لا نهاية فما فعلت بعدها ذلك لا ذاكرا ولا آثرا لا ذاكرا يعني ما أختمت بأبي وأنا مذكر لذلك ولا آثرا يعني حتى عندما كان يحكي لغيره ما, ما يقول هذه اللغة إذا الحلال غير لا يخبر أن أنه شرك وابن عباس كان يسميه الشرك الخفي الذي قولي تعالى فلا تجعلوا الله أندانا وأنتم تعلمون قال ابن عباس أن تجعل الله ندا قال هذا الشرك الخفي كقولك وحياتك يا فلان وحياتي كان الذي يقسم بحياة غاي او يقسم بحياة نفسي وكان أيضا بن قيم يقول أن هذا من الشرك الأضغر إذن ذكرنا في هذه الأحاديث أن حكم من أقصر لا فهذا شرك وهنا سؤال هل هذا شرك أكبر أم شرك أضغر هذا الجواب نقول فيه أن هذا بحسب القاصد وحسب نية القائل كما ذكر مقيم ذلك فمن أخصى بالله عز وجل فمن أخصى بغير الله عز وجل لمجرد كلمة تجري على لسانه أو عادة متورثة دون أن يقصد تعظيم من أخصى به كتعظيمه لله فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة من, من أخصى بغير الله ولم أخصى في ذلك تعظيم من به كتعظيمه لله فهذا شرك أصغر أما إذا كان يقصد في من أقسم به أنه يعظمه كتعظيمه لله حتى أن منهم يعظم بالله قد يقسم بالله كاذبا ولا يستطيع أن يقسم بشيخه كاذبا هذا من الشرك الأكبر لما؟ لأنه يعظم شيخه كتعظيمه لله بل فوق تعظيمه لله لذلك هذه المسألة مسألة حكم الأصل غير الله بحسب القصد يقول ابن قيم أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف غير الله يكون شركا اكبر بحسب حال قائله وقصده بحسب حال القائل والقصد إن كان يقصد أنه يعظم من يقسم به كفعظيم لله فهذا شرك أكبر وإلا فالأصل العام أن هذا شرك أصغر الامر يختلف بحسب الايه بحسب نيه وهذا يعرف بحسب السياق والفعل كما ذكرنا منهم من يتحاشى ان يقسم بشيخه ومريده كذبا وقد يقسم بالله كذبا عازم بالله من ذلك اذا المساله على تفصيل وإلا في الأصل العلم أنه شرك أظهر لأنه ذكر نكرة وقعنا أن الشرك إذا ذكر نكرة فهذا محمود عن الشرك الأظهر فرغ على ذلك من أختم بغير الله هل تلعقد يمينه؟ ذكرنا قبل ذلك قولنا من الشفعي أنه قال من أختم بشيء غير الله كالذي يقسم بالكعبة أو بحياة فلان أو بأمه أو بأبيه وهذا لا تنعقد يمين وإن حلف فلك فقط عليه وهو قول إمامنا الشافعي وقول مالك أبي حنيفة ورواية لأحمد وعند أحمد رواية مخالفة لأهل العلم أن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا يمين منعقدة عند أحمد صلى عليه وسلم أن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا يمين من عقيلة ومن حلف قالوا عليه الكفار والراجح لجأ على جماع السلف الخلف بل هو إجماع حتى شذذوا هذه الرواية عند أحمد الراجح وقول الجماهير السلف الخلفا أن من أقسم بغير الله ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن مين لا تنعقد وعليه أن يقول لا إله إلا الله ولكن إن أقسم بغير الله وحالم فلا كفارة عليه قال شيخ الإسلام إيجاب الكفارة إيجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص والثاني يكون شيخ الإسلام إيجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص نقيم ببعض الشبهات عندما من يجوز الحليف بغير الله من ذلك عندنا حديثان عند مسلم رحمه الله في الصحيح الحديث الأول كما ذكرنا في رويه مسلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل الله نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإسلام وحديث طويل قال ماذا علي قال خمس صلوات قال الذي بعثه بالحق لا أجل عليها الصوت قال رمضان قال لا أجل غير ذلك ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدقه وفي رواية دخل الجنة وأبيه إن صدقه هذا الحديث الأول الذي ذكر فيه الحلف بإيه النساء قال فيه أفلح وأبيه ها؟ قالوا فهذا قسم بالأبد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا هذا يدل على أن الخاتم بغير الله مكون فقط وليس بالشركين وليس بخاتم الشركين. حديث الآخر أيضا في صحيح مسلم حديث أبيه غيرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما وأبيك فتلم بأن أن تصدق وأن شحيح وأن تصحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا أتم هل حتى إذا بلغت الحقوم كنت لفلان كلا وفلان كلا الشاهد أن سلم قال أبا أمه أبيك لا تنبئنا فأقسم بالاب ف... للعلماء أقوال في الرد على هذه الشبه شبهة القسم بالاب القول الأول والتوجيه الأول ما قاله ابن عباس قال أن لفظ وأبيه في الحديث صلى الله عليه وسلم الذي حديث أفلح انصدق أفلح وأبيه قالوا هذه لفظة شاذة أيضا نص على الإمام الألباني قالوا هذه لفظة شاذة ليست محفوظة لأن الثقات لم يروا هذه اللفظة فهي لفظة إن لفظة شاذة لم تأتي من رواية الثقار وعليه فليست في الحديث ويرد ذلك هذا الوجه يرده ويبين ضعفه أن لغضت وأبيه وردت في حديثين حديث الأول أفلح وأبيه حديث الثاني أنا وأبيك لتنبئنه كلاهما من طريقين مختلفين برواية الثقاط وهو في الصحيح التوجيه الثاني لمسألة أفلح وأبي قالوا أن القسم بالأبد كانت لفظة تجري على السنة العرب لفظة دارجة ولا يقصد بها التعظيم قالوا تخرج من النهي عن القسم بغير الله لأن الأحكام تزور مع علتها وجودا وعدما بمعنى علة النهي عن القسم بغير الله هو قطع زريعة التعظيم والقسم بالأبد كانت لفظة دارجة ليست التعظيم فلما انتفت العلة انتفى الحكم وهذا التوزيز الثاني ضعيف جدا لما؟ لأن الأحاديث التي نهت عن القسم بغير الله أحاديث عامة لم تفصل بين الذي يقصد التعظيم وبين الذي لا يقصد التعظيم بل نهت نهيا عامة عن القسم بغير الله وإلا فلو فتحنا هذا الباب باب أن فلانا لم يقصد التعظيم فهذا باب شر فيأتي زيد وعمير وكسير وثالث ما فيه خير فيقول أنا لم أقصد التعظيم هذه لفظة ديج على لساني وهذا باب شر يخالف مقصود الشارع فمن مقصود الشارع الشارع سد الزرائع القاعدة تقول سد الزرائع واجب فهذا خطأ واجب ثاني الوجه الثالث قالوا أن هذا أن هذه الرفض فيها تصحيف التصحيف التصحيح الخطأ لأن رفض وأبيه أفلح وأبيه أصلها أفلح والله كلمة أبيه لما لما نزل منها النقاط والال اللي عليها أبيه تصير ألف لام لام هاء قالوا هذا تصحيف لأن كلمات قديمة لم تكن معجمة لم يكون عليها النقاط قديمة لم تكن مع معجمة ليس عليها النقاط فلضبط أبيه أصلها أفلح والله هذا الوجه يوضه إيه؟ أن هناك رواية أخرى أنا وأبيك أن يعني مع الفرق كما يقول مثل هذا المعتذلة لنفاك تفض الكلام حينما قالوا لأحد أئمة السنة اقرأ قوله تعالى ولما جاء, جاء موسى وكلم الله موسى تكليما قالوا اقراها وكلم الله موسى تكليما ها فإن خرج من هذه فكيف نقصد من قوله ولما جاء موسى لمن قاتين وكلمه ربه مع السرق يعني فهنا كذلك إذا قلنا أن لفظة وأبيه فتصحيف طب لفظة وأبيك وكلهم في الصعية الرد الرابع قالوا بالنسخ هذا الذي عليه أكثر في الحديث قالوا أن لفظة أن القسم بالأب كان في أول الأمر وكان أجائزا ثم نصف هذا الذي نص عليه البيهقي والطحاوي والموردي والسهيلي قالوا هذه نفظة منسوخة وهذا يرده قاعدة تقول أن النسخ لا يقال به في العقائد من العقيدة لا تقبل النسخ النسخ يكون في الفروع في حكم شقه في الصلاة في الصيام في الزكاة أما العقيدة هذه من بدء نزول آدم إلى قيام الساعة ومن التوحيد هي عدم الشرك والحلق غير الله سبيل للشرك والشرك لا يقبل النسخ بل هو محظوب من لدن آدم إلى أن يتسلم إلى قيام الساعة وإن كان مسألة إن عدم النسخ في العقائد أيضا فيها فيها ما فيها من الكلام مسألة عدم النص هذه القواعد على على عمومها فيها نظر مسألة عدم النسخ في العقائد فيها نظر وإلا فعندنا في حديث طفيع أنه رأى رؤية أن يهوديا أنه قال اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تعظمون عزير فقال له اليهودي ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية فقال صلى الله عليه إنكم كنتم تقولون قولا كنت أستحي منكم أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد محمد فبالطبع نسالم لما يقول أستحي منكم لم يكن هذا مثلا جائزا نسالم يستحي من أمر قد حُلِب منه بل كان هذا أمر محرم ولكن نسالم كان يظن أنه يعني يأخذ الأمر بجوازه فلما فقط الرؤية مع الوحي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول ذلك الحاصل في هذه الشبهة. أفلح وأبيه أي رجوف مقدم الرجح الله أعلى أعلى في ذلك وجهان أنا إحنا ذكرنا أربعة وجوف الرض المقدم في هذه الوجوه هما مقدم وجهان الأول إما أن يقال بأن لفظ وأبيه لفظ شاذ لأن هذه اللفظ وقت الثقات كمانك لم ذقرو أفلح وأبيه إنما هي من روايك إسماعيل بن جعفر خالف فيه الثقاط كمالك ومالك أوثق من إسماعيل بن جعفر وإما أن يقال أن هذا كان منسوخا أن هذا كان جيدا ثم نسخ إذن عندنا من هذه الجوية الأربعة نرجح وجهيد هما الأقرب للصحة إما أن يقال بالنسخ وإما أن يقال أن لفظ أبيه لفظ شاذ أيضا من الشهوات التي يستدل بها من يجوز الحالف بغير الله قالوا أن الله جل في آيات عديدة أقسم بالمخلوقات أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر والليل العشر قالوا الله جل أقسم بالمخلوقات فكما جاز للخالق كذلك يجوز المخلوق نقول هذا كلام ضعيف الرد عليه قوله تعالى لا يسأل عما يفعله المسألون الله جل ليفعل ما شاء والعباد هم مسؤولون العبد يأتمر بأمر الله وكذلك أيضا يقال أن القسم بالمخلوقات إذا أختم بها الإنسان هذا ذريعة إلى صعظمها من دون الله أما قسم أما قسم الخالق بالمخلوقات فهذا دليل على عظمة سبحانه وتعالى لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق حين يقسم بالليل والشمس والقمر والنهار والريح هذه مخلوقاته فعظمتها عظمتها تضل على عظم المخلوق سبحانه وتعالى فلما افترق اختلاف أيضا شبهات أخرى لمن يجوز القتل بغير لا يقول أنا لم أقصد تعظيم غير الله هذه لفظة دارجة قال أنا لم أقصد نقول القاعدة تقول النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد النية السليمة لا تصلح للعمل الفاسد فالنية السليمة تحتاج إلى عمل سليم مثلها النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد وإلا فقد نهى السلم أصحاب عن الصلاة في المسجد التي باع قبوره يعلم نياتهم إنها نية ليس فيها شرك ومع ذلك ينهاهم عن الصلاة التي فيها عن الصلاة المساجد التي بيقول فنية سليمة لا تصلح العمل الفاتح نختم بفارع مهم جدا وهو إذا كان من المحرم من الأمر الشركي القسم بغير الله فهل يجوز القسم على الله المخلوق بمعنى من المتفق عليه حرمة القسم بغير الله فهل يشرع النقسم على الله بمخلوق بمعنى لن يقول اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تغفر لي اللهم أقولني إيو اللهم إني أقسم عليك بالنري أن تغفر لي اللهم إني أقسم عليك بكذا فالقسم على الله بمخلوق ما حكم ونقول إذا كان القسم غير لا محرم فكيف نقسم على الله بمخلوق؟ الذي يقول يا رب اللهم اني اسالك بفلان ان تغفر لي اسالك بفلان الباء هنا اما ان تقول باء القسم او تكون باء السببيه معنى باء القسم يعني إيه؟ يعني اقسم عليك يا وهذا لا يجوز لا تقسم على ربك بأحد الله لا يجب عليه شيء الكل فقراء إلى الله يعني والناس أنتم الفقراء إلى الله أما إذا كانت البقل السببية أقسم عليك بفلان هذا يسمى توسل بالذات تتوسل إلى الله بذات فلان وهذا ليس المشروع يبقى أن التوسل الجائز إنما يكون بصفة من صفات الله باسم من أسمائه أو بعمل صالح أو بدعاء رجل صالح صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.